112. وهو بكل شيء عليم 113. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 114. ثم استوى على العرش 115. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها 116. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم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 117. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم 118. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي من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 ماذا الذي يقرب الله قضاً حسناً فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم تور المؤمنين والمؤمنات يسعان روا بين أيديهم وبأيمانهم بشراك اليوم جم إن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: ظننا نكتب اسم نوركم اِن لَّوْ جِئُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ معكم قالوا بلا قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتوبتتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرق بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ من 119. فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 110. ألم يأمن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 117. والمصدقين والمصدقات وأقرروا الله قرضا حسنا يضعف لهم ولهم أجر كريم 118. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم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 111. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 112. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم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 124. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما غعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وآمنوا برسوله يعطيكم كفين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويوفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله